<تصفيق> لبيك يا ربي يقابل <تصفيق> لبيك من قلبي لبيك يا ابي يا غافر الذنوب يا طامل التجوب من قلبي يا رفع السماوات Fi i wa anta li hasbi, ya a rachmata, a ya Niech cię, O Rabi, nie wyklętych, nie wyklętych, nie wyklętych, nie يا صاحب المنني أدعوك للوطني نصرا مدى الزمني في السلم والحرب صاحب. يسر لنا الأمر وكلنا ذخرا واكتب لنا النصر دوما على الدرب يسر لنا الأمر وكلنا ذخرا واكتب لنا النصرا Kobile te ubi